شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمررا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وشرورا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَدِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ كنا يرون فيها شمسا ولا زم هرير ودانيه عليهم ظلالها وزللت قطوفها كذليلا ويطاف عليهم بامانه من فضه واكواب كانت قوارير وَأَيْرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَنَسْقُونَهَا فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تَشْهَّى مَاءَ سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ كَم مِّن رَّعِيمٍ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِم فِيābِسُ نَدْسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُوا أَثَاوِرًا مِّن فِضَّةٍ وَشَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا قَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا إِنَّ نزل ما عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بوكره واصيلا